اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسب بِحَنَّ بِيَ الْعَشِيِّ وَالْإِسْرَاقِ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةٌ كُلُّهُنَّ أَنَّاب وَشَادَّدْنَا مُلْكَهُ وَ سَيَنَاهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَاصَمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطُ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ آتَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْبُدُونَهُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ واحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعِزِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عِجْزَتُكَ إِلَانَ يَعَجِ وَإِنَّكَ لَفِي خِلَطٍ لَّا يَبْغِي بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ حُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب